موقع رياض القرآن يقدم, يقدم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عادنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنا سميع عليم رب السماوات والأرض وما بينهما لا يكون صم ربكم ورب آبائكم الأونين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يرشى الناسها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 كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة كدرة إنما تقوى. أَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدْعُوَ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لاَ تَعْبُدُوا اللَّهِ يكون بشيطان مبين وإنني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فدع ربهم إن هؤلاء قوم جرمون فأسرى عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جرذ مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزوجين ومقام كريم ونامة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين